يعني الزفل مفتي عشرة حتى على الشمال كده يعني ايه ده المتروف الزفل مفتي عشرة ده كان يليا ده مين اللي شعيه مفتي عشرة ده هو السفل من الروض متاع مفتي عشرة فانهانا يبا اذا عن طيئة الاخلايك مين اللي شعيه مفتي عشرة السنسريرود اللي راية هي في عشرة طيب يبقى ما تعريف الدرماتون تعريف الدرماتون هو area of skin area of skin اللي السنسيشن بتاعها كلم بسرسل السنسريرود اشهر واحد دي عشرة نقول ليه بالقبضة ده احنا بعد دين نعرف كل بالجزء الدرماتون بتاعته ايه بالظبط فمزج الراجل واحد ما بيديش سلسل سي اتنين يبدأ من الانف الغبثمانتول وهلوكو بعد كده في اختلاف بسيط بين الكتب في الحده دي خاتبانا يعني كتير يعني كلاه الكتابين وبرقاوي ده بيكون حاجة وده بيكون حاجة ده ما احنا نهارضة اه قلت لهم يعني فالمهم في اتنين هنا وقت الانف الغبثمانتول مع الانفنانتول الكلاه انت منطقي منطقة سي ثلاثة سي اربعة منطقة الدلتايت هم عايزين ايه يا سيدي انت بعض رأي يقول لا الكلابكن مع الدلتايت كلها سي بقى سي اربعة انت بقى سوري الكلابكن سي اربعة الدلتايت هي بيه الخمسة فانت بص حض بس كده انت بيه جنبها انت بيه يعني انت مثلا تيجي تشوف مثلا قمار مثلا ده كتاب كبير قمار تيجي تفتح قصلة حاضر بشتايل زي فور في الشيطان فيه هو احنا عندنا في الهيز بداع عندنا زي 5 خلاص يعني زي فايل زي فايل زي فايل هي هي المشكلة طيب فانو ايه يبا احنا عندنا عندنا مش تلاتة تمام خلاص كده هو في 3 كده خلاص كده هو هقول لك بقى ليه طب القم التظبطه كانت عشان احنا خلال المره القادمة هنقول ان على اللي عندنا هنا هو G4 بعد كده لاترال R في ال t خمسة في ال R اللاترال 4 R مع ضم G10 حتى انت لو تلاحظ فور ار مع الصب عاملين رقم ستة بالعربي الصب مع ال ام اكس عاملين برضه رقم ستة بالعربي يبقى كل ده دي ستة دي سبعة هم صبعين دول عاملين رقم سبعة بالعربي رقم. رقم سبعة مش كده ولا ايه ايدي هاف فينجر مع ايدي ال هسك اوف هاند دي 8 دي واحد ميديال فور آر دي اثنين لاترال آر دي ميديال ميديا لآر يبقى انت تطلع انت عامل ازاي يا دكتور العدل عامل كده هو يعني عامل كده العدل بيعزه كده وكده هجده هو ده كان في الانجليوليش يقولك الباضي كده في مكان الذين بيطلع ويقولك بيحصل الباضي وكلام فيه دي الاتاني معلش هنقول الكلام اللي عندنا دي اثنين الناس دي ثلاثة بكلابكي دي اربعة دي شتاير دي خفة لترال ارم دي ستة لترال فور ارم مع الجنس بالمطر دي, دي ثمانية ميدياس وانا تغاف ريجر دي واحد دي اتنيه بعد كده يبس يا لازم بص يا دكتور لازم تحفظ الدلماتور مش يعني متعودش تبص عليهم كده لا لأ تعمل تعملهم عليه الكلام كامل الترماتوم فيه كامل تقضي ده وهنمشي عالكلام اللي مرتوب دلوقتي وحزت فيه خمسة انا هنبقى نتفهد فيها لأن النهاردة طلبة يجوها في بالإذن دي خمسة دلد خلاص ماشي بس هو هناك خلافات في الترماتوم في بعض كتب معينة هو بس ايه؟ هو ما يستاذى ايه؟ يلا يرم قابل بتعمل تفريش معنا الحمد ايه المعين؟ نيجي يا دكتور نقولي ايه بقى يلا؟ نقض نحن نحن 2 كل نقلة تبقى ايه؟ برافر C 3 بلافت C 4 C 5 C 6 تعثم كده في البيت C 7 C 8 C 1 C 2 تطلع بقى الطريق, الطريق ده تسهل هو C 2 وتروح واحد بقى بقى كله وكله C 2 3 4 5 6 7 اكسترنو خلاص دي تمانية تسعة عشرة أربعة وعشرين حبشرة اتناشر بس كده نيجي نشوف أبر بتاع ال ال lower end upper side تعرف توري بالإنجوان ال area واحد يعني كده تعرف تماخون ال radio تماخون ال end ال upper side ال اثنين lower side ال ثلاثة the media aspect of the link وخل بلك أنت تزق إلى aspect of the link مع وش ريديو. ال is شايف هنا عجيلة وزا إيه فأنت معي إيه طب إيه كونت الكلام ده إيه كونتو هؤلاء كونتو إيه يعني بص يا دو فارما يعضوا أنتو قولوا بس جاي واحدة ستتقول لك يا دكتور بص استعمل لك كده بالصف دي يا دكتور الفورهرم هنا والصمد ده والإندكس كل ده في تنميلي فور الفورهرم هنا والصم والإندكس في إيه تنميلي بتقول لها فين يا حاجة تانية وإيه كده عشان ما شوفها انتا ولا انتا لها هنا والصف والإندكس بينامله ده سريماتوب متاع فيه ستة يبقى الاستنتاج ان فيه ستة فيه ضغط عليها بالطريقة الآخرى اروحانا طالب مرآي عدد سفاين هيجي يقول للمشكلة فيه ستة فيها ايه بالصف فيه ضغط عليها شكله ايه وهكذا زي ما واحد تاني يقولك يا دكتور الانجوانال ليبي عندي كده حسنها بتنمج هنا كده لان ده ايه لواحد لان هنا بقى عندك خريطة بتقدر نحذب بيها انا يا دكتور عندي كده انت مكنوش دان لافت علانية كده هو بزاك جهربة وعندي شاوف عن ال اكسترمن ليبيل بقى دي مثلا دي اه دين وهكذا وهكذا فانت لابد بحافظ ايه الدرماتو شوف الراجل بقى بتحكولي الان ديه انه في بقى هاجا اقول لك المرة جاء عشان ما لا اتبطكش هاجا اقول لك تجديدة ثانيا خالص يعني في بعض قطب بتروح مرحلة رقم بترحل رقم وهم في ناس كده وناس مصروا على كده فخلاص بقى مش مش كده يبقى احنا المهم نبقى عندنا بس العلمة معظم الناس اللي هم تقول جنرال ميديسن عالفينيه الطايد اريا ال ال زي فور بعض قطب كتبت زي اصدار في اني روج عمدين عمدين c مش انتوا عارفين كنا ولا مش عمدين باركو عمدين C5 بالعلم مش كده أنا بقى عايز C4 <تصفيق> نرى لات وصل من الداخل إزاي C4 بلوتية الهيريا خدوها خدوا المنظر اللي هو الدائرة المرسومة دي هتلاقي بلوتية الهيريا يا دكتور من بره قوي اس ثلاثة في الوسط شوية اس اربعة اس خمسة بتبقى بري اينج يبقى هنا ولذلك يجي واحدة لك يا دكتور بلوتية عندي اليمين ساعدت احس انها بتنمل جامل يبقى ده اس اتنين اس ثلاثة اس خمسة كده نركز على الزيجران سيجمنت ديك وقبله بلما ايوه كده يبا معارفة بجد الملاتون وهده عشان هاي واحدة له بتنميه وشمشكة بتاعته له فين هاعرف خلي بقدر ده انه هو قصد الملاتون ايه ده بقى صحة ديك ده بيه شوى المسويين طب حده كامل مربعة وثلاثين بيش يوال بصوية اه خلاصتك بصورة ما هو عمليش طب هو, أنا هو الراجل ده هيعزي بشانا ما نفسيس مش مش بالطائرة من فوق بالمهم العساجر يعانيه عملي بقى عمليه انسيبه العجل عملي. احنا ده طول ايه بنفترد الشيطة العربيات من شانا ما اخرج بلوت بقليبت مش عارف بيه وعملي هي عمليه اللي عملي عمليه انسيبه عمليه عمليه انسيبه العربيات مش انا ايه ده مهمة ده البيت دي مش بتطير انا ما جيش دعوه عاملين عم. ايهوا على الناس دول ورا بعض عدد يعني خالص كل وقت انت منين رجعنا كده التوفيقه اطلع عشان مين والقدس حط صوت على في اي حد هيروح ليه يجيبوا تبع عليهم وقعدوا وراهم في يعني Välkommen till de här. Välkommen till de här. اضطي رادياشا ويعدي في الانترنال كبسول ثم يموحي الوبسيبيتال كوربين خالبايا خالبايا طيب الليجا بقى بهذا البطوير ايه حكاية هاذا هكليلت ضمنك الليجا عالضفة الشمال اا عامل شورط كده كل خطة عامل العنزيا دي او الليجا اضطي كتير بالضرب يبقى العين على هذا الصائد اهيب الجمهة بلاينت التانية اوطيكيات مصدره اللي في فيها بيكابتتين دي. ان هي ده ليه نيتان فايبر فتعمل ايه اولاد فاي تين فوراي هي مئة نوفية مش كده بعد كده اهو اوطيك اوطيك ايه بعد كده اوطيك تراكس مش كده اوطيك تراكس وبعدين اوطيك رادييشن والفيزيكا الكورتكس كل يوم ايه هي. همانو مانتيمي انوبيا انوبيا انوبيا ده بتاع معانا هو بس ايه الفرق يا اولاد بين الثلاثة اول دي انوبيا لايت ريبليك اه يجيش بقى لايت ريفليكت ريكت اوبتك نير بص اوبتك تراكت بص رايح من هالذلكة رايحة الين للبتاع اللي عمزة التفاحة اللي فى النص دا اياه بل دا مين برين خلاصة مين برين مع اللايت ده ايه جميل ما هو لايت ريفليكت دا برين استيم ريفليكتس ملوش ضعب الكورتكس ضعب اطول من العين وعلى البرين استيم عدل فراحت الفايبر يا دكتور الى البريديكتر نيوكلياس of the same site والوبسل site اخبار طب تابع الفايبر اللي راحت للبريديكتر نيوكلياس سين سايد. هتلاقي خرج منها سلكتين برضو الى الالجر وستفال نيوكلياي of both sites يا اخوة الالجر وستفال دي الى السير دي جرينيال عشان يطلع من هنا تيردكرينيا نيرب و هنا تيردكرينيا نيرب في العينتين للتنين يعملوا له مايوزيس العين اللي راح فيها الضوء هيحصل دايركت مايوزيس والعين التانية هيحصل الكونسينسول لايت يا معاً؟ ليسو طفل الشيء حتى يتبعي في تخاف ماهي لديك شك لديك شك لديك شك بيك يا اللهي شكري يا اللهي تربيك في تيدي تربيك في تيدي إن يروح الفايبر من البكليتريات إلى بريديكت النيوكلس على البوس سايد. خذ من بريديكت النيوكلس سين سايد هيطلع في الكتاب للإدينجروستيفاني ورياي على البوس سايد يروح في نيرف هنا وهنا خذ من أنا بقوله. البريديكت لو ضربه لايت الكليتريات. طب بس تحت ما عندك أمور دي الكونديشن ريفلكس اللي جاي بينه خدت الدكتور في حد شويه يقولك انت ازاي تختبر بس يا ابني ازاي تختبر البيوبيك كونستركشن في المريض قول له اما باللايت ريفلكس او بالاكوموديشن يبقى خلي بالك ان اللايت هيعمل مايوزيس الاكوموديشن هيعمل مايوزيس طالما الاكوموديشن يبقى المريض باصص كده بريط وحلو بص على صباعك دي قرص فك يا حصل نوع من الكونفرجن بلس ما يوزس خلي بالك بص على الفليكس بتاعه الادوبيديشن الفليكس طب انت هو عم تحضر الفليكسات بتقول تحضر الكلام ده لا انا انا فاهم حاجة بص على الادوبيديشن ليه ما راحش فين خالص للبرين ستيب خالص وجد دعوه الاخر في مين يعني او ما راحش بمعنى اصح دايركت ايده البريديكتيف ما إيش بريده إختل قرض عن راح كده واجهنا وراح الكورتيكس وبعد كده لذي عن تاني لنتو ما بوصوا فيه مصانع صار كده بلايتر فكس تحتي أقوموديشن لا غير لا طيب بنتو شي ولا أنتو فاعلي Number one anatomical concentration. Det är en sak. Light reflexen där går till att myosin och light reflexen måste gå igenom plasmastem och i accommodation reflexen går också till att myosin, men inte går alls genom plattibionyuklas في لايت فليكس بوست ده انا متلخبط من الكومينيشن هذه وسبب بتقعد بقى تعمل لي تصوير وترسله زي العوض خلاص احنا كبرنا عن الكلام كلمه برضو بطاقه مش خلاص لكن بتقعد تحفظ في البوزوي لا انا في التصوير هو عايزني اشرح الخطوات وارسله بقى في انت وتمسك الحاجات طبعا ده ايه التصوير الداي كونكشن اوف الاي عشان نخلص على العين بقى كونكشن اوف الضاي ده كنا في الرامه برضه لقيت برض. برض. برض. ضاد دكتور عينينا الاثنين بتتحرك مع بعض يقولوا معادية في الكابسولة recently قالوا ما بتعديش خلاص كده إلا ممكن إنه هوك إن الكابسولة تي مش موجودة بك وراحت الفايبرز عاملة ديكارسيشان على الأوبوسيت سايد خلي بالك يا أولاد فيه نت بلاين في النص وفي نت برين وتحت فيه بونز يبقى الفايبر جاء من الكورتيكال من أريا بتاعت الكونج بالنبيل. والفايبر نتلت عدت الوبوزن صايد وراح اتنزل على البنطاين سنتر اف كونج بالنبيل حتى منتوب عليه ادناه ايه ومنتوب فوق على ايريا ايه؟ الرئيس يعني إيه؟ يعني السنتر الاعلى فوق ايريا ايه؟ ايه, إيه بتقردر ان العندين لاثنين يتحركوا? فتقردر راح لبين? للبونز هتاري فيه في البولز بونتاين سنتر فور كونشو نتيفيشن. فده بقى هيعمل الوردر. فلازم يطلع منه نيرز صغير يروح للعندي ونيرز صغير يروح للعندي عشان العندي اللي منين يتحركوا مع بعض. فانتدفع بالنظر كده في بونتاين سنتر تجد دي ستكة. نيرز صغير خرج منه وراح الجي او اللي هو مين 6 كرينيال نيرف طالع طالع يمين فوق يمين فوق وراح لللاترال ريكتور متابعين ولا درامل درامل لا؟ تراجع تراجع مش متابعين كويس مش متابع انا اجرش حاجه انا اجرش حاجه طبعا ارجع للكوتشن ديشن تيستر الثاني اللي في البول الباص اللي اتش ام ال بي وراح خارج من البي اي بروتيكن برضه من فايبرز هي راح الاوكي روبو موتور نير عشان تروح للاوكي روبو نير عشان تحرك الاي ريكترز اقول كمان مرة. ايه ده ايه دي وايه ده ايه? ان الريا إيه, ايه دي بتحرك العزين لاتنين الى الناحية العزين. والريا ايه دي الناحية الثانية بالعزل. خليك ده انا معايا وانتبعني تاجي. نزلت الفايبر من الريا إيه, ايه? عمل على ال سايد side. ايما راحت انا حسنا نزلت الى البونتاين سلطر فور كونش فيديميشن. سنتر سلطر بقى ده اللي هينابس الوردر. هيطلع منه سلطة تغيره. هتروح للسيكس كرينيال نير في نيوبيات جلبه جلبه في البونز على ناحيته طلع من السيكس كرينيال نير في العصب السادس الثاني السيكس كرينيال نير فوق على مينهو طالع وراح رايح لكترا ريكس ايه اللي عماني اللي نكونشه جده؟ اللي في البونز تاني في خرج منه نير في اخر عمل كروس للأوبردن سايد عشان يروح في العين وراح طالع الفايبر في حاجة اثناء ميتيا للكوتين دينا الباطل وراح الى المتبري الاوكليلو موتور كريديا نيرف نيوكليا ثم اوكليلو موتور نيرف وفحرك الميتيا الريكترس يبقى خلي لها كالوكتور ايه مالكينا مثلا؟ هاني بيجل اهو نبصه المطوية علي اهو ايه يا ايت اهيه؟ ايه يا ايت اهيه؟ اهيه يبقى عينك فين؟ كده هو خلاص كده هو يبقى اللي عند مين حركها لاترال ريستر واللي عند مين اللي حركها انترنال ريستر ده ليه؟ تاني एरिया اتش دي بتجيب العين دي اتنين كده يبقى علشان एरिया هنا هتودي عينك كده يبقى اللي حرك دي لاترال ريستر اللي حرك دي انترنال ريستر تمام يا باشا بس تاخدوا يا دكتور نجد يبقى ايه ايه هنا بيكوند العزين ايه على ساحية المعزم ايه ايه ايه اتعلم هتخد عيني تعمل كده اهو يبقى بي اتحرارتها لتاك للرسط ودي حرارتها لتاك طب طبطل لو انتو خد بص على اسم الان البنطاة انتصر لتاك بيكي تجعل ستلت ايه ناحيته ولا ساحية العزين على ناحيته وفيه ولا تصميم الجبن يبقى تعالوا من الراستطرين اللي تحت السور مع عديد بطير عشان نفهم بقى الكبسولة ايه يا جميل الياه ايه بشتو بقى انتبه الكبسولة بشتو ايه ليه. ايه ليه ايه الياه ايه بتودي اه العين to the opposite side while the constant system بيعمل contundation of the high to the same side صح ولا لا يبقى ايه هي دي الوادي العين فين هنا اهو باصت يبقى عين البوص عليها صح ايه هي دي بتودي عينها فين اهو باصت هنا ال ار هنا تروح هنا باص على تايم اوبزيشن صح ولا طب البول تايم فلتر بيجيب الاتنين دين دين لاتنين يبقى البول تايم فلتر نهو. يجيب من العين فيه? برضو ناحيته. برضو ناحيته. برضو لو اه باب يبقى العين برضو هتبص على هتبص على ايه? الـ الـ الـ الناحية ايه الناحية? ايه دا سؤال? لو واحد كده اتغيبوبة ركض. وجاي عين ايه? عاملة كده. يبقى انا الاتمتاج ان هنا في الكرب دي كده. ليه جن هنا? او بنتين ليه جن هنا. صحي? كورتك اللي هنا او بونتاي ديشن هنا واحد هنا عنده كونفيجيشن اوف ذا اي كده يبقى فين الليجن لما هنا في كورتك ديشن هنا او بونتاي ديشن هنا واللي تاني ايه ما اكيه لالترال كورتيكال ليجن او كونترالترال بونتاي ديشن يبقى جامد تحت خالص اكتب سو لذلك vision which conjured in the vision of the eye to one side